من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فالينظر الإنسان إلى طعامه أن نعصببنا الماء صبا ثم شطقنا الأرض شطا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الصاص يوم يفر المروم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه لكل مري منهم يوم إذ إن شنوني أجوني يوم إذ ضاحكة مستبشرة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرَقْرَقُهَا طَقْرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَسْرَةُ الْفَجْرَةُ